بسم الله الرحمن الرحيم قاس والقرآن المجيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبثنا به جنات وحب الحصيد والنخل باتقات لها طلع نضيد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 هذا ما لدي اعتيد، القياس جهنم كل كافر عنيد من ناعل الخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إله آخر، فألقياه في العذاب الشديد.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 هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذ بار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم تراعا ذلك حشر علينا يثير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار Fadakis vilkår, en med i